يا مسلمون تآهبوا فالكافرون تتألبوا في كل صيف من الميلاد المسلمين لا يا مسلمون تآهبوا فالكافرون تتألبوا في كل صيف من الميلاد المسلمين لا تسربوا دسوا لكم افكارهم الفسوق المرعبين يدعو لكم أن تفجرون وتقارفوا وتحوبوا كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجاربوا كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجانبوا حتى إذا جانبتموا دين الحنيفة أجنبوا وأخذتموا بمبادئ تخزيكم وتعيبوا جروكم برقابكم مثل النعاج ومسلم قاموكم وتغلبون يا مسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صيح من بلاد المسلمين تزغبوا يا مسلمون تأهبوا فالكافرون تأهبوا في كل صيح من بلاد المسلمين تزغبوا يا مسلمون تأكضوا وتنبه وترقب الكافرونهم إن شرقو أو غربو الكرب للإسلام فيهم من لا تترسب الكرب للإسلام فيهم من تترسب ملة تتعسف ملة تتعسف ملة تتعسف لما زودوا اسرائيل بالحمم المشعة ترهقوه لما سلطوا الهندوس ضد المسلمين وأحرابوه لما زودوا اسرائيل بالحمم المشعة ترهقوه لما سلطوا الهندوس ضد المسلمين وأحرابوه لما Os, şey şey Gaz كب avez تداولا تتسربوا يا ألف ميليون انت عادوا خسيتموا انتون لهم كوثاء سيل انتمو انتقاروا او ترشو يا ألف ميليون انت عادوا خسيتموا انتون لهم كوثاء سيل انتمو انتقاروا او ترشو يا مسلمون استعبروا مما يذاع ويكتبوا تخطيطهم أن يحتروا خيراتنا ويغسلهم فقفوا دفاعا عن بلادكم ولا تتهيبوا وتهيئوا للنازلات تأزكم وتصوبوا لا تجنحوا لا تجنحوا عن دينكم فهو الصراط الأرحم والنصر في تقوى الهلاء فقاربوا وتقربوا والنصر فيه تك والهلاه فقالبوا وتقربوا فقالبوا وتقربوا فقالبوا وتقربوا فقالبوا وتقربوا فالمسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صيف من بلاد المسلمين تزرغبوا يا مسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صيف من بلاد المسلمين تزرغبوا والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا والنصر ف تَكوإِلَهِ فقارب وَتَقَرَب فقارب وَتَقرب فقارب وَتَقرب فقارب وَتَقرب فقارب وَتَقرب فقارب